بسم الله الرحمن الرحيم جزء عما من صلاة التهجد من الحرم النبوي الشريف لعام 1406 الهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاف يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفخ في وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا كانت مخوااد الطغين معاب ال لا بثين فيها أحفاب لا ييدقُون فيها برض ولا شاب لا حمساق جزاء أوفاقاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمستقين مفازا حدائق وأعنابا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة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 رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى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 فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَفَرَّدَ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقفره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره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 وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار القنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رَسُولٍ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين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 وَماَا تَشاءون إِللاا أَ شَ اللهَّهُ رَبّ العالمم الله إذ السم فَطَرَت وَإِذَا الكَوكِبٌ تَثَرَت وَإِذَا الْ البحارُ فجِرَة وَإِذَا القبُور غافِرَة عَمَة نَفْس مَا قدَدَّمَة وأأَخْرَت ياأَهَا الإِنسانُ مَا غََّكَ بِرَبِّكَ الْ الكَرمِ الذي خَلَقكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ فِي أَ صُورَة مَا شأَرَكبَك كلَلَّ بلَلْ تُكَذذبونَ بالدينين وَإِنَّ عَلَْيكُم لَحافِ ظينكِر مَنْ كاتِبينَ يعلممون ماَا تَفعلون إنِ الأبرارَ لَ فيِي نَعيم وَإِن الأبرارَ لَ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 إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون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 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وألقى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كَدْحًا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أَهْلِهِ مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقه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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره لليسرى فذكر إن فعت الدكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها العشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إنها...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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرهوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصروفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد حلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين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 والشمس ومحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها،, ونفس وما سواها فألهمها فضورها وتقواها، قد أبلح من زكاها، وقد خاض من دساها، فكذب التمود بطغواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلقت ذكر والأنكى إن سعيكم لشكا وَمماا مَن أعطع وَاتَّق وَصدقَ بالِحسْنذاَ سَنُ يَسرُِ لل يُسر وَمَّا منَنْ بَخِلَ وَسطَغْنَا وَقدَدبَ بِحسْنَابَ سَن يُّ للِأسر وما يغْنعًاهُالهُ إ تَردَّ إن عن هدَ وَإِن للَنالَآخرَِةَ وَْول فدرت قُ النارًا تَلَّ ل يَصلها إللاا الأشقَ الذي كَدبَ وَتَولا وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلع وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ذترضى الَّذِي أَجْرَى اليَتِيمَ فَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَى فَأَمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ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 الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروف فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتبوا قيمة وما تضرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا لي عبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض واثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أحالها يومئذ يصدر الناس أشتاكا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبزوث وتكون الغبال كالعهن الممهوش فاما من فقلت موازينه فَهُوَ في عيشة راضية واما من حفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار خامية الله اكبر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 وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ عَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَالْنَّا لَيْهُمْ بَذَنَّ فِي الْخُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةِ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفقدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب فيه؟ ألم يجعل قيدهم في تضليل وَرسَلَ عليههم طَيرًا أَبابلَ تهمم بحِجارَة منِ سجل فَجلَهم كص معقوللت للى ف قريش إلَ فيهمم خ الشكاء والصيف فعدور ب هذا الفيت الذي أطعملَهمم منِن جامَنَهمم من الخَوق فَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ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 تبت يدى أبي لهد وتب ما أغنى أنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهد وامرأته حمالة الحقد هيجي بها حدل من مسعد قل هو الله أحد الله الصمد لن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 قديم الذي لا اله الا هو صدق الله العظيم